الحمد ل ل ه رب الهدى ع ا ل ش ر ح الرحيم م ن ا ل ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ص ا ط ربحيه أنعمت غير ا ت مضمون اجتماعي موسوعه ا ل ص و ر ن ف خ ة و ا ح ح د ة و ب ل س ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ا ل فدكتا دكة و ا ح د ة ف ي و م ذ وقعت ا ل و ا ق ل ا م ي ه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه ة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ف أ م ا من أ و ت ي كتابه بيمينه فيقول فيقول ه ا أ م ق ر أ و ا ك ت ا ب ي ا إ ن ي ظننت أ ن ي ملاق ح س ا ب ي ا فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة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 و َ أ َ م َّ ا من َْ أ ُ و ت ِ ي َ كتابه ََُِ بشماله َِِِِ فيقول ََُُ يا َ ليتني ََِْ لم َْ أ ُ و ت َ كتابيه َِِ ولم ََْ أ َ د ْ ر ِ ما َ حسابيه َِِ يا َ ليتها َََْ كانت ََِ القاضيه ََِْ ما َ أ َ غ ْ ن َ ى عني َ ماليه ََِ هلك ََ عني َ سلطانيه َُِْ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في س ل س ل ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إ ن ه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا ح م ي ن ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل ه